أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وجلون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على.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 إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجهوهم أجمعين إلا امرأته إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلم جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم قالوا بل بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا ينتفث منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابرها قطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء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 قُل لَّا تُمَثِّلُونَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَاهَا عَادِيَهَا سَافِلَهَا فَجَعَلْنَاهَا عَادِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ